عَلَى حَرَّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتِكُمْ وَبَنَاتِكُمْ وَأَخَوَاتِكُمْ وَعَمَّاتِكُمْ وَخَالَاتِكُمْ وَبَنَاتِ الأَخِ وَبَنَاتِ الأُخْتِ وَأُمَّهَاتِكُمْ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ إِلَى آخِرِ الْأَايَةِ هَذِهِ الْآيَةُ الْكَرِيمَةُ هِيَ آيَةُ تَحْرِيمِ الْمَحَارِمِ مِنَ النَّسَبِ وَمَا يَتْبَعُهُ مِنَ الرَّضَاعِ قبل أن نبدأ نقول المحرمات من النساء التي يحرم على الإنسان أن يتزوج بهن ينقسمنا إلى قسمين القسم الأول محرمات إلى أبد أبدي فلا تحل أبدا هذا القسم الأول والقسم الثاني محرمات إلى أمد أي إلى غاية فمتى زال المانع فإنها تحل له كما سيأتينا إن شاء الله أخت الزوجة عمة الزوجة الزاني حتى تتوب المحرمة إلى متى حتى تحل حتى هذا تسمى محرمة إلى أمد إلى, أمد. إلى يزول المانع فإذا زال المانع جاز الزواج بها فبدأ الله عز وجل بذكر المحرمات إلى أبد وهن إلى نسب المحرمات قال الله عز وجل ثم بعد ما ننتهي نعيد بالتلفين يقول الله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم المحرم هو الله عز وجل والتحريم لغة المنع والحظر حرمت عليكم أمهاتكم أي حرم عليكم نكاح أمهاتكم بس ويدخل فيهن الأم والجدات سواء كنا من جهه الاب او من جهه الام هذه واحدة. وبناتكم ايوه وحرم عليكم ايضا نكاح بناتكم ويدخل فيهن بنات الابناء وبنات البنات وان نزلنا وهل يشمل بنت الزنا نذكرها إن شاء الله بالفوائد هل بنت الزنا حرام أم لا. يعني رجل والعياذ بالله زنب امرأة فجاء ببنت من مائها هل تحر أم لا الجمهور على أنها حرام لأنها لا تأتي إن شاء الله بالفوائد وبناتكم طيب وعماتكم أي حرمت عليكم عماتكم وهي أخت الأب أخت لأبيك وخالاتكم أي وحرم عليكم خالاتكم ما هي أخت وهي اخت الام وبنات الاخ ويدخل فيهن بنات الاخ الشقيق وبنات الاخ لاب وبنات الاخ لام وبنات ابنائهن ابنائهم وبنات بناتهن وان نزلنا وبنات الاخت ويدخل فيهن بنات الاخت الشقيقه وبنات الاخت لاب وبنات الاخ لام وبنات أبنائهن وبنات بناتهن وإن نزلنا هذه سبع نحفظها المحرمات لا أبد تنقسم الأربعة تقسام القسم الأول المحرمات بنسب وهن سبع كما في هذه الآية هذا بالإجماع يحرم على الرجل أن يتزوج بواحده منهن ذكر الإجماع بن جرير والقرطبي والطحاوي وبنتيمي وغير واحد من هؤلاء. هذه مسألة اجماعيه لا خلاف فيها أن هذه محرمات وتسمى محرمات بالنسب. محرمات بالنسب عددهن سبع. طيب. أما بنات العمات والأعمام وبنات الخالات والأخوال فلا يحرمنا. فيجوز الرجل أن يتزوج بهن. قال الله تعالى يا ايها النبي ان احللنا لك ازواجك اللاتي اتيت اجورهن وما ملكت يمينك مما افاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك التي هاجرنا معك من يستنبط وجه الشاهد انه احل بنات وبنات من كل العوكم عام هو للنبي عليه الصلاه والسلام وحكم الامه حكمه صلى الله عليه وسلم ما لم يرد الدليل على التخصيص طيب طيب ثم ذكر الله عز وجل المحرمات بالرضاع فقال تعالى وامهاتكم اللاتي ارضعنكم أي حرمت عليكم امهاتكم اللاتي ارضعنكم والرضاع اصطلاحا مص طفل صغير لبن امرأة أو شربه ونحوه والتحريم بالرضاع ثابت بالكتاب والسنة والاجماع أما الكتاب فالأية التي معنا أما في السنة م جاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة وفي رواية يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب والحديث في الصيحي وهذا نص على ان ما يحرم من الرضاع نفس ما يحرم من النسب اذا كم عد المعرمات من الرضاع سبع المحرمات من النسب سبع والمحرمات من الرضاع سبع المحرمات من النسب امك اذا من الرضاع امك من الرضاع بنتك بنتك من الرضاع اختك من النسب اختك من الرضاع ومن هي امك من الرضاع من اللي منها بشروط ستأتي الآن إن شاء الله. طيب وأمهاتكم التي ارضعنكم طبعا معنى الحديث يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب من سببية والتقدير ويحرم النكاح بسبب الرضاعه كما يحرم بسبب النكاح هذا معنى الحديث. طيب إذا التحريم بالرضاع ثابت بالإجماع بالكتاب والسنة والإجماع طيب وأمهاتكم التي أرضعنكم ظاهر الآية إن الرضاع محرم ولو بقليل لأنه قال أرضع لكم فلو ارتضع رضعة واحدة صح يعني قليلا أو كذا هذا ظاهر الآية فلو ارتضع رضعة واحدة أو أقل شيء فإنها أمه من الرضاع إذن ظاهر الآية أن الرضاع محرم مطلقا لكن هذا الكلام جاء مقيد بنصوص أخرى بنصوص أخرى في عدد الرضاعات ممكن نقول بأسلوب آخر الرضاع المحرم لابد من شروط يعني جاء كرجل وقال ارتضعت من المرأة الفلانية يوم أنا صغير تقول الرضاع محرم لكن بشروط الشرط الأول أن يكون الرضاع أن تكون الرضعة أو عدد لابد تكون العدد معتبرات فاختلفوا في عدد الرضعات المعتبرات فقيل ثلاث وقيل قليل الرضاء وكثيره والصحيح ما ذهب إليه الحنابلة وهو قول جماعة من هذا العلم أن الرضاع المحرم المحرم خمس رضعات. فإذا ارتضع طفل من امرأة خمس رضعات. فتكون أما له من الرضاعة هذا الشرط الأول وديل هذا الشرط ما ثبت في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت كان فيما أنزل من القرآن عشر رضاعات معلومات يحرم ثم نسخنا بخمس معلومات رواه مسلم وهذا القول الصحيح أما الآية فهي مطلقة قيدت بالحديث الآية مطلقة ظاهر الآية كما قلنا أن الرضاع محرم قليلا كان أو كثيرا فجاء في الحديث وقيد ذلك وأن الرضاع المحرم خمس خمس رضاعات فلو طفل ارتضع من امرأة أربع رضاعات لا تكون أما له أو ثلاث رضاعات لا تكون أما له وأمهاتكم التي أرضع لكم أمك من الرضاع ما ارتضعت منها خمس رضاع. الشرط الثاني أن يكون في الحولين في الوقت والوقت عند جماهير العلماء وعامة أهل العلم على أن الرضاعة المحرم ما كان في الحولين فاقل فلو طفل عمره أربع سنوات أو خمس سنوات أو سبع سنوات أو حتى أكبر ارتضع من امرأة لا تصير لا اما له. لا تصير أم الله فالرضاع المحرم ما كان في الحولين وهذا مذهب الأم الأربعة وكثير من العلماء قال الله تعالى والوالدات يرضعن أولادهن في وساعة قال الله تعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرباعه قال ابن كثير هذا إرشاد من الله للوالدات أن يرضعن أولادهن كمال الرضاعة وهي سنتان فلا اعتبار بالرضاعة بعد ذلك ولهذا قال لمن أراد أن يتم الرضاعة وهذهب أكثر الأمة إلى أنه لا يحرم من الرضاعة إلا ما كان دون الحولين فلو ارتضع المولود وعمره فوقها لم يحرم وجاء في الحديث إنما الرضاعة من المجاعة ما معنى الحديث؟ إنما الرضاعة وهذا في الصحيحية النبي عليه الصلاة والسلام قال انظرنا إخوة من الرضاعة فإن الرضاعة من المجاعة. لا. <تصفيق> نعم ما ينضب على الطفل إلا بعد. <تصفيق> ما ينضب فيها اللحم. لا. <تصفيق> لا يعني. متى يؤثر الحليب بالطفل؟ في الصغر. في الصغر لا يؤثر بعد ذلك فيؤثر فيه وينبت. الطفل إذا كان في الحولين فإنما الرضاعة من المجاعة. نعم حيث يكون الرضيع طفلا يسد اللبن جوعته كما جاء في حديث لا يحرم من الرضاعة إلا ما فتق الأمعاء في الثدي وكان قبل الفطام. وإذا كم شروط الرضاعة؟ شرطين الشرط الأول تكون العدد خمس رضاعات والشرط الثاني في الحولين فينتبه الإنسان ولا يقول لأحد إذا سأل واحد عن الرضاع يقول له هي أمك من الرضاع أو أختك من الرضاع لابد إذا أفتى بالرضاع أن يقول إذا ارتضع الرضاع المشروع المحرم لابد من شرطين أن تكون خمس رضاعات وأن يكون في الحول أما الرضاع الكبير فلا يحرم هذا مذهب عامة أهل العلم لا يؤثر ولا يحرم طيب قبل أن ننتقل وأمهاتكم التي أرضى لكم الرضاع قلنا تثبت به المحرمية تصير هذه المرأة أما له بناتها خواته من الرضاع فما معنى الرضاع أو الرضاع ماذا يكون الرضاع المحرم أو هذا الرجل هذه الأم أم من الرضاع بماذا تكون لي وماذا تكون لي قال العلماء يصير الطفل طفلا لهذه المرأة من الرضاع بأمور اولا في النكاح ما معنى في النكاح في تحريم النكاح هذا واحد النظر يا أخوان في, جوازة في جوازه في جوازه الخلوة في جوازها المحرمية يكون محرم يكون محرم لها في السفر دون بقية الأحكام فلا يصير ولدا لها في وجوب نفقتها يعني أمي من الرضاء لا يجب علي أنفق عليها والعرف الرضاء ليس له علاقة بالارث والولاية في النكاح ليس لها علاقة والمال فهذه لا تترتب على الرضاع وإنما يترتب ما ذكرناه قبل قليل. طيب وأمهاتكم التي أرضانكم وأخواتكم من الرضاع أختك من الرضاع من هي أختك من الرضاع؟ من يعرف؟ نعم تفضل إذا رضعت أمه إذا رضعت أمه هو رضعت أمه نعم أختي من الرضاع من ارتضعت أنا أمها فلو ارتضعت مثلاً من امرأة اسمها فاطمة تصل لي أمل بناتها خوات هذه اختي من الرضاع أختي من الرضاع من ارتضعت أنا من أمها قال وأخواتكم من الرضاعة طيب طيب لم يأتي في القرآن في الرضاع لم يذكر الله عز وجل من أحت الرضاع إلا كم صنف صحيح. أمهاتكم اللات يرضعنكم أخواتكم من الرضاعة إذا كم قلنا عدد المحرمات بالرضاء سبع, سبع, سبع وين البقية؟ القياس العمر لا ما في قياس حديث الحديث الحديث السنة, السنة, السنة. السنة يحرم من الرضاء يحرم من إذا نعيد عشان بعد ما ننته من الدرس نسمع المحرمات قسرت أولا المحرمات بالنسب وسبق ذكرهم خريمة عليكم مهاتكم بناتكم وخلاتكم اثنين المحرمات بالرضاء لحديث عائشة سبع سبع وسبع يحرم من الرضاء ما يحرم من النسب صارا سبع الحين كم صار العدد كله؟ أربعط عشر نكمل ثم قال الله تعالى وأمهات نسائكم أي مما حرم عليكم أمهات نسائكم بدأ الآن المحرمات بالصهر والصهر هو الاتصال بين إنسانين بسبب عقد النكاح فليس هناك قرابه ولا رضاع لكن سببه, سببه عقد النكاح فيحرم نكاح ام الزوجه امهات نساءكم يعني ام زوجتك وهذه تحرم بمجرد العقد ما معنى قولي بمجرد العقد اما الجواب بمجرد العقد يعني ما يلزم الدخول الدخول من باب من باب او لا يعني بمجرد العقد، فلو رجل عقد على امرأة مباشرة أمها حرام أي نوع الحرام أبدي. أبدي طيب طلق الزوجة تبقى فهذي يختون ب كثير من الناس إذا طلق زوجته يظن إن أمها تحل أو الناس أصبحت أجنبية يقول ربما لا تحل لكن ممكن الغطاء وما الغطاء نقول لا هي يحترم عليك ويجوز أن تكشف لك إلى آخره وأمهات نسائكم فيحرم نكاح أم سواء دخل بالزوجة أو لم يدخل بمجرد العقد على البنت تحرم الأم بمجرد العقد على البنت تحرم الأم بمجرد العقد وامها نسائكم واضح يا اخوان ولا في اشكال واضح ان شاء الله ثم قال الله تعالى رب اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فان لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم رب ابكم جمع ربيبه ايوه عليكم بنات ازواجكم من غيركم والربيبه بنت الزوجه من اخر رجل تزوج امراه هذه المراه بنت من رجل آخر تسمى ربيبة متى تحرم الربيبة على هذا الرجل يقول الله عز وجل وربائبكم اللات في حجوركم من نسائكم اللات دخلتم بهن هذا شرط مو مجرد العقد لا فالربيبة تحرم على زوج أمها إذا دخل بأمها والمراد به الجماع فهذه مما تحرم على الإنسان الربيبة التي هي بنت الزوجة طبعاً بنت الزوجة من رجل آخر, آخر. فهذا رجل عقد على أمرأة نظر بأمثلة أوضح عقد على أمرأة هذه المرأة كانت متزوجة عندها بنات ثم طلقها قال سأتزوج بنتها يجوز أو ما يجوز, يجوز. يجوز. يجوز. يجوز. يجوز. أنا سألكم لا تقول لي دخل ما دخل أنا هذا يجوز. سؤالي يجوز يجوز, يجوز. لأن الله عز وجل اشترط التي دخلتم بها طلقها وعقد وكتب العقد بنتها بعد يومين صارت مشاكل طلقها فأراد أن يخطب بنته يجوز وما يجوز يجوز يجوز نأخذ مثال آخر عقد على أمها ودخل بها ودخل بها يجوز أن يتزوج بنتها بالإجماع لا يجوز حرام حتى لو طلق الأم ما دمنو دخل بها فتحرم الربيبة طيب. وربائبكم التي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بها هنا بالدخول وهو الجماع فالربيبة متى تحرم تحرم بالدخول بمن بأمها بالزوجة وهو الجماع فلا تحرم بمجرد العبد ولذلك قال فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلجن عليكم أي فإن لم تكونوا دخلتم بهن وفارقت هذه المرأة قبل الجماع فلا جناح عليك ولا بأس في نكاح من الربيبة فلا بأس في نكاح الربيبة وقول الله عز وجل وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم في حجوركم من نسائكم هذا شرط أو شرط أغلبي هذا شرط أغلبي غالبا الربيبة أين تكون مع أمها مع الزوج فهذا الشرط ليس له علاقة قال ابن كثير وربائبكم اللاتي في حجوركم جمهور الأئمة على أن الربيبة حرام سواء كانت في حجر الرجل أو لم تكن في حجره قالوا وهذا الخطاب خرج مخرج الغالب يعني غالب الربيبة تكون مع أمها عند هذا الرجل ليس له علاقة الشرط فقط الدخول إن دخل بها فهي حرام على هذا الرجل إن لم يدخل بها فيجوز للرجل يتزوج بهذه الربيبة وحلال ابنائكم الذين من اصلابكم هذه من المحرمات بالصهر خلصنا ام الزوجه والربيبه هذه ثلاثه وحلال ابنائكم الذين من اصلابكم حلال جمع حليله ما معنى حليله زمان. الزوجه اي وحرم عليكم نكاح زوجات ابنائكم الذين ولدتموهم من اصلابكم وهذا بالاجماع بمجرد <تصفيق> الله بمجرد العقد فزوجة الابن حرام على الاب بمجرد العقد يعني مجرد العقد من؟ الابن بمجرد ما يعقد الابن على هذه المرأة حرام على الابن يتزوج بها دخل بها أو لم يدخل طيب وحلائل أبنائكم قلنا كما قال قرطبي الحلائل جمع حليلة وهي الزوجة سميت حليلة قيل لأنها تحل مع الزوج حيث حل فهي فاعلة بمعنى فاعلة وذهب الزجاج وقوم إلى أنها من لفظة الحلال فهي حليلة بمعنى محللة وقيل لأن كل واحد منهما يحل إزار صاحبه وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم طيب. طيب. ثم قال الله عز وجل هذه المحرمات لأبد بعد ما ننتهي من الآية إن شاء الله نفصلها